فان من تيسير الله عز وجل ان سهل امتداد اللقاء بكم اكثر مما كنا نتوقع وهذا من نعمه الله علينا وعليكم واننا نشكر اخانا الشيخ ابا بكر الجزائري على اتاحه هذه الفرصه على كرسيه هنا ونسال الله تعالى ان يجعله شريكا لنا في الاجر وان يوفقنا واياه واياكم لما يحب ويرضى تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه واصلوا وجوهكم الى اخره وذكرنا فوائد في بدء الحكم بالندا اذا صدر الحكم بالندا فله فائده فنحن ان نناقش عما مضى حتى يكون أو حتى تكون دروسنا مفيدة طيب فأولا ما هو ما هي الحكمة في أن يصدر الحكم بالنداء والذي يجيب يكون قائما حتى يسمع من حوله لا لا لا, لا السؤال الحكمة في أنه يبدأ بالنداء اولا مثل ايها الناس ما فيه غرق كل الناس ناس ها تنبيه المخاطب على ما سيوجه إليه من الخطاب طيب وهذا يدل على الاعتناء على على على بهذا الخطاب طيب توجيه الخطاب إلى المؤمنين بوصف الإيمان له فوائد الفائدة الأولى من يأتي بها فقط وحث على ان يقوم بذلك صح لا الفائدة طيب الفائده الثانيه نعم أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يلزمه إيمان بأن يمتثل. طيب؟ فئة الثالثة؟ نعم. أن ترك هذا المأمور من نقص الإيمان، وإذا كان منهيًا عنه فعله من نقص الإيمان. طيب. ذكرنا قبل ذلك فائدة مهمة جدا تتعلق بصفات الله عز وجل وهي أن القرآن من فضل أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه طيب ماذا ماذا تقول في من يقول إن القرآن ليس لفظه كلام الله بل هو مخلوق من مخلوقات الله والمعنى هو كلام الله أتقول هذا صواب أم لا غير صواب طيب لماذا ترد عليه وين أحد من المشركين طيب علان القرآن كلام الله عز وجل طيب استرح قلنا لو كان القرآن هو المعنى القائم بالنفس أو لو كان الكلام على سبيل العموم لو كان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لم يعد الكلام أن يكون ها قلنا لو, لو, لو قيل إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقط دون المسموع لكان تفسيرنا هذا يعني أن الكلام هو هو العلم هو العلم فلا فرق بين العلم إذن والكلام والذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وان ما يسمع أو ما يكتب فهو عبارة عن وأنه مخلوق قال فيه بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق لكن المعتزله يقولون إن كلام الله مخلوق بائن منه ونحن نقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما يسمع ويكتب يكتب فهو مخلوق وحقيقة الأمر أن لا فرق بيننا طيب ذكرنا في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم بمعنى أم حضرت أنت ما حضرت طيب فضل. إذا قلتم أن أطلبنا أي قبل, أي قبل أي إذا إذا أردتم, أن إذا أردتم أن تقوم. طيب هل عندك شاهد على أن الفعل يعبر به عن إرادة الفعل؟ ها طيب نريد شاهدا على أنه قد يعبر بالفعل عن إرادة الفعل. من القرآن فضل. فإذا فإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله أي فاستعيد أحسنت طيب الصلاة ذكرنا أنها لها تعريف شرعي لله هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتعة بالتكبير مختتمة بالتسليم استفدنا من كلمة مختتمة أن الإنسان لو طرأ عليه قارئ يخرج من الصلاة لأنه يخرج من الصلاة بدون تسليم طيب أسرع. قلنا في قوله تعالى فاغسل وجوهكم أيديكم إلى المرافق دليل على أن للسنجا ليس له تعلق بالوضوء. السنجا لا علاقة له بالوضوء. من أين ناخذ هذا؟ كيف؟ أي؟ انتبهامين سؤالي ان قوله تعالى اذا قمتم من الصلاة فاغصر وجوهكم في دليل على انه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء وان الاستنجاء ليس من الوضوء بس ثلاثة نامع دعلي وراك انت اخذت و لم يذكر في الآية المهم انه لم يذكر في الايه يعني فعل هذا لو, لو ان الانسان احدث في اول النهار وغسل فرجه ثم عند اذان الظهر اراد ان يتوضا يحتاج الى غسل الفرج مره ثانيه لا لانه لا علاقه له إنما انما إزالت ازاله نجاسه اذا ازلتها فانه لا يلزمك اعاده ازالتها مره اخرى الا اذا وجدت مره ثانيه واضح طيب قوله تعالى وايديكم الى المرافق أيديكم إلى المرافق ذكرنا أن الله ذكر الغاية ولم يذكر الابتداء فطأ أنت خذت قبل ترى لا لا أحل لأحد أخذ أن يأخذ مرة ثانية ها إيش؟ طيب حلم لا إلى المرافق واضح هذه لكن من أين من أطراف من أطراف الأصابع ما أحد يتكلم إلا المجيب طيب من أطراف الاصابع, الأصابع إلى المرافق لأن اليد إذا قل يد ما تشمل كل هذا من اطراف الأصابع إلى المرافق مدى مقيدت إذا معناه من الأصابع إلى المرافق هل يوجد احد من الناس يخل بهذا يوجد احد من الناس يخل بهذا يخل بمعنى انه يغسل الذراع فقط يوجد احد يوجد ولهذا يجب التنبه والتنبيه بعض الناس يغسل يديه تحت البزبوس يغسل بس الذراع هذا خطأ لازم تغسل من اطراف الاصابع الى المرافض اسفل لو قال قائل هل المضمضة والاستنشاق واجبان او لا اخذ اي طيب فضل الدليل وجوهكم المضمضة والاستنشاق من الوجه اذا اذا الان تكون دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق والسنة تؤيد ذلك طيب أسفر. امسحوا برؤوسكم هل تدل على مس الأذنين أخذت فضل أحسنت لأن... لأنه دعين الرأس بارك الله فيك في قوله تعالى وارسلكم إلى الكعبين هل تدخل الكعبان في الغسل طيب نعم تدخل المعروف عند العلماء يقولون ابتداء الغاية داخل دون انتهاءها ما دخلتم القاعده هذه ابتداء الغاية داخل انتهائها، لو قلت لك مثلا لك من هذه الارض من كذا مثلا من خط رقم واحد الى خط رقم عشرة خط رقم عشرة ما يدخل ها ما, ما اجبك اول القاعدة المعروفه ابتداء لغاية داخل لا انتهاء لا في المساحة ولا في العدد لو قلت لك لك عندي من درهم الى عشرة لك عندي من درهم الى عشرة كم يلزمني تسعة تسعة لين عشرة غير داخل ما تدخل لك من هذا الى هذا اللي بعد الى ما يدخل هنا الى, الى الكعبين انت قلت ان تدخل اي نعم احسن تدخل بالسنة تدخل بالسنة لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هوايع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رسل إجري في الساقين يعني أخذ منها وهذا يدل على وجوب دخول الكعبين. ذكرنا أن في الآية الكريمة وأرجو لكم قراءتها فضلاً يعني الفتح والكسر تمام. حسن اسرع سؤال ما ما ما تعارضت له البارحة لكن الليلة تعارضته هل يجوز للإنسان أن يقرأ بالقراءتين أو لا يجوز يعني لو جاءته في هالقراءتين مثل هذه الآية وغيرها هل يجوز أن يقرأ بالقراءتين هذه وغيرها القران فيه قراءات متعددة نعم أخذت؟ طيب يجوز وهل هذا الجواز على سبيل تساوي الطرفين او نقول الافضل ان تقرأ بهذا احيانا وبهذا احيانا إيه. اسرح هذه فائدة جديدة نقول اذا, إذا جاءت القراءتان، فالافضل ان تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه بشرط بل بشرطين الشرط الأول أن تتيقن أن القراءة ثابتة سبعيه والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تشويش لأنك لو تقرأ عند العامة خلاف ما في المصحف اللي بعيديهم حصل في هذا فتنة وتشويش عليهم إذا لا تقرأ لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت قد تيقنت أن هذه قراءة السبعية ثابتة فقرأ بها أحيانا بهذه وأحيانا بهذه لأن الكل سنة والكل قد قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدع هذا وتستمر في هذا طيب على قوله وارجلكم لكم يكون تكون أرجو المعطوفة على نعم نعم على وجوهكم أحسنت لانها توضف على اذا تكررت المعطوفات فهو على اول متبوع اول متبوع نعم اي اسبلس اذا اثلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا ارجلكم ايضا تمام بس على قراءه الجر نعم لا ورا ورا نعم طيب تفضل ها على, رؤوسك. على رؤوسكم طيب كيف على رؤوسكم اذا معناه انه يجوز ان نغسل وجه مره ونمسحها مره ها تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح اي متى يكون الغسل ومتى يكون المسح ان كانت مستوره بالجوارب فالمسح اذا كانت مكشوفه خلاص طيب تسلم أخذنا من هذا أنه يجوز المسح على الخفين بل المسح سنة إذا كان على الإنسان الخفان فالمسح سنة وأفضل من الغسل. الآية تشير إلى ذلك على قراءة الجر وهل جاء في السنة مسح الخفين أو لا أخذتها ها بس وراء يا اخي تلزمنا أنا أرتفت مشكل. نعم اخذت يا ما ما جو سالي احد نعم لا لا اللي أخذ ما يرفع يعني جاءت السنه في ثبوت المساله الخفيه هل الاحاديث الوارده في السنه بالسنه مشهوره او من باب العزيز او من باب الغريب او من باب المتواتر لكن انا امس قلتها انه متواتر انشدني البيتين في ذلك <تصفيق> نعم نعم مش تشاهد قوله ومسعه اذا هو متواتر احسنت بارك الله فيه ذكرنا ان مسعر خفين اذا كان على الانسان خفان يعني جوارب او خفاف فالسنة فالافضل ان يمسح ولا يحلق وذكرنا لهذا دليلا تفضل توضع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاهويت اذا خفيه فقال دعهما لاني اخفاتهما طاهره صح فمسح عليه اذا لو سالنا سائل عليه جوارب هل الافضل ان اخلعها وارص رجلي او ان امسح عليها قلنا امسح عليه طيب بارك الله فيك ذكرنا ان للمسح على الخفين شروطا تزيد على الواحد نعم اين مساله يسق حتى نسال لا يأخذ ما خط يلا قم وش مانا يدخلهما على طهارة يلبسهما على طهارة طيب على في الحدث الأصفر أحسنت ثلاثة شروط أن يلبسهما على طهارة والثاني أن يكون في الحدث الأصفر والثالث أن تكون في المدة المحددة طيب، نحتاج لا دليل على هذا أولا ما هو الدليل على الشرطة أن يكون لبسهما على طهارة تفضل لا تروني ذيكم الله أحديكم سبحان الله نعم أنت أخذت تفضل نعم قال فإني أدخلتهم مطاهقتا او طاهرتين وهذا جميعا وهذا عله الحكم طيب تمام اسلح. ما الدليل على انه لا بد ان يكون في حد الاصغر يلا يا جماعه تفضل لا لا يا اخي الدليل على انه لا ينسخ الجوارب الا في حد الاصغر من العشاء لو قال ان الصوره امرنا ان الذي اعتبر ا ا, آ في, في ثلاثه ايام الا من آ آ إلا من الجنابه لكن من هم ولكن نومه من غائت وبل ونم ثان اذا صار على اللسان جنابه وعليه جوارب فماذا يصنع يخلعهما ويغفل قدمين لأن الطهارة الكبرى التي عن الجنابة ليس فيها مسح ليس فيها مسح إلا على الجبيرة وربما نتعرض لذلك لا إن شاء الله تعالى ما هو الدليل على أن تكون في المدة المحددة يعني أن لا تكون سائدة على المدة المحددة ما نقبل إلا لما أخذ فرضي جعل جعل للمقيم طيب الحديث رواه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جعل في المسحى القفين ثلاثة ايام مسافر ويوم وليلة للمقيم متى تبتدئ المدة فضب من اللبس خطأ تسرح بالقصر يا شيخ نعم تفضل أنت من أول مسح بعد الحدث من أول مسح بعد الحدث زل لو لبسهما لصلاة الفجر وبقي على طهرته إلى الليل ولم يمسح إلا لسرات الفجر من عمو الثاني متى تبتع المدة؟ تبتع المدة من عند الفجر الثاني. من عند لبوسه ولابس فجر الأول نعم كم من عند لبوسه ولا من عند مسحر من عند مسحر في الفجر الثاني تمام من يصور لي أن المقيم يصلي خمسة أشرة, خمسة أشرة صلاة وعليه الجوارب خمسة عشر صلاة يصلي وعليه الجوارب هل يمكن هذا العام يقول خمس صلوات فقط يعني يقول خمس عشرة صلاة فضلاً قم قم بارك الله إذا نزع رأسك استغفر نعم فضل هذا مقيم مقيم في بلده مسعى خمس عشرة صلاة اخذت يلا نعم هو يمكن, يمكن أن يكون لكن هذا يحدث كيف تصور خمسة عشر صلاط خمسة عشر ايام في ثلاثية ثلاثة مقيم ومسافر مسافر طيب أنا أصورها لأنه يمكن لا يضيع علينا وقت لا يضع علينا وقت. خلاص. في المثال اللي ذكرنا قبل قليل لبسها فجر يوم أظن اليوم الاثنين فجر يوم الأحد وأول مرة المسح لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة الخامسة أضبط الساعة الخامسة كذول لا وصار يمسح مسح فجر الاثنين وظهر الاثنين وعصر الاثنين والمغرب والعشاء في يوم الثلاثاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعا المسح صحيح ولا غير صحيح صحيح لأنه ما ذا في المدة وبقي على طهارته الى صلاة, الى صلاة العشاء ليلة الاربعة الى صلاة العشاء ليلة الاربعة كم مسح الآن يعني صلى خمسة عشر صلاة وهو يمسح وهو مقيم صح يعني بعد اللبس صحيح لكن بعد اللبس من اللبس الى ان انتاء خمسة رشال صلاة طيب على كل حال هذه مسألة يمكن لطالب العلم أن يسأل عنها إخوانه من باب شحذ الذهن من باب شعف الذهن نستمر الآن في الآية الكريمة قال الله تعالى وإن كنتم جنوبا في الطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر أو لامسهم النساء فلم تجنوا معا فتهمهم صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم أيديكم منه هذه يستفادوا منها جواز التيمم للمريض ولعادم الماء المريض ولو كان الماء عنده إذا خاف من التضرر من الماء فليتيمم إذا اشتد البرد وليس عندك ما تسخن بالماء وخشيط على نفسك وعليك جنابه مثلا جاز لك أن تتيمم لأن عمر بن عصر رضي الله عنه وقعته النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فتيمم وصلى بهم لأنه خاف البر فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسهم فتيممت رضي الله عنها فتيممت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأخذ العلم من هذا أن الرجل إذا كان في برية وحصل عليه جنابه وليس عنده ما يسخن به الماء فله أن يتيمم ولكن إذا وجد الماء أو إذا وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل. في الآية الكريمة إشارة إلى نوعي الحدث والحدث أصغر وأكبر انتبه معي لأن أنا أحب أن نأخذ الأحكام من القرآن بقدر المستطاع أو جاء أحد منكم من الغائب إشارة إلى أي الحدثين الأصل نعم والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض هذا في الأصل وما زال الناس على هذا يقول الإنسان إنني سبحت في ماء ما غائط أو غويط يعني بعيد في الأرض فالغائط في الأصل المكان المنخفض ولماذا سمي الخارج من الأرض البدن الخارج المستقدر لماذا سمي غائطا لأنهم كانوا في الأول إذا أرادوا هذا خرجوا إلى خارج البلد في الأماكن المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك نعم فكانوا ينتابون هذه الأمكن المنخفضة لقضاء الحاجة فكنوا بها عن الحدث نفسه فراهة لذكره باسمه أفهمتم الان؟ طيب ما هي نواقض الوضوء؟ هذه الغائط والينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل القبل او الدبر فهو ناقض للوضوء خذ هذه قاعده كل ما خرج من سبيل حتى الطاهر منه حتى الذي لا جرم له فهو ناقض للوضوء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حين شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذه الريح التي تخرج من الدبر ليس لها تور ومع ذلك تنقض الوضوء فما رأيكم في الخارج من غير السبيلين كالخارج من الانف كالرعاف أو الخارج من الجرح او التقيء هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء نقول اختلف في هذا اهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء والصحيح انه لا ينقض الوضوء يعني لو خرج من الاسان دم كثير من غير السبيلين او تقيا وخرج منه قيء كثير او ان جرحت يده او رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء فان وضوءه لا ينتقض بذلك ولو كثر لو قال قائل ما دليلك على انه ينتقض على انه لا ينتقض انتبه ولينتبه بالذات طلبة العلم اذا قال لي ما دليلك على انه لا ينتقض اقول له ما دليلك على انه ينتقض انا الذي اطالب بالدليل وطالب من قال بانه ينتقد وطالبه بالدليل لماذا لانني قد اتفقت انا واياه على ان هذا الرجل كان على طهاره صحيحه شرعيه قبل ان يحصل هذا هذا الحادث انتم معنا اتفقت انا واياه على ان هذا الرجل على طهاره صحيحه شرعيه فليأتي بدليل يدل على أن هذه الطهارة التي اتفقنا عليها قد فسدت فإذا لم نأتي بالدليل فالأصل بقاء الطهاره ولهذا قلنا فيما سبق كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه طيب في شيء من نواقض الوضوء غير هذا النوم النوم لحديث صفو صفوان ابن عسال اللي ذكرنا ولكن من غائط وبول ونوم فالنوم ينقض الوضوء وانتبه لكلمة النوم يعني دون دون النعاس النعاس لا ينقض الوضوء لأن هناك فرق هناك فرق لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس قال الله تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم قال العلماء في السنه معناها النعاس فهناك فرق اذا لو بقي الانسان ينعس من صلاه المغرب الى ان أدن العشاء وهو ينعس لكن شرط في غير الدرس لا تنعسون علينا الان طيب بقي ينعس الى ان أدن العشاء فهل ينتقد ضوءه لا لكن لو نام ينتقد هل هناك ضابط للنوم الذي ينقض الجواب نعم هناك ضابط إذا كان الإنسان يحس بنفسه بحيث لو أحدث لا علم بذلك فإنه لا ينتقد وضوءه لأن إحساسه معه أما إذا فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس فحينئذ ينتقد وضوءه سواء أحدث أو لم يحدث يعني سواء كان الواقع أنه أحدث أم لم يحدث هذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء ولهذا قال بن المالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون طيب الإغماء لو أغمي على الإنسان أصيب مثلا بحادث أجارنا الله واياكم ثم أغمي عليه هل ينتقض ضدوه نعم لأن الإغماء يزول به الاحساس فينتقد وضوءه لو بنج الإنسان لعملية تبنيجا كليا وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض طيب هذان اثنان هل هناك شيء ثالث نعم الثالث أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل سواء أكل هنيا أو مطبوخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إي شئت وجه الدلالة على أن لحم الإبل ينقض لأنه لما جعل لحم الغنم راجعا إلى المشيئة دل على أن لحم الإبل ليس راجعا الى المشيئة وهذا يعني انه يلزم الانسان بالوضوء منه واضح لحم الابل ينقض الوضوء نعم يعني الرسول قال هكذا فاذا قال قائل ما هي الحكمة في ان لحم الابل ينقض الوضوء الجواب ان نقول الحكمة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به امر به وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فما شرعه فهو شرع الله وقد قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما وقال أليس الله بأحكم الحاكمين إذن الحكمة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به كل مؤمن إذا قلت هذه الحكمة يقتنع ولا ما يقتنع يقتنع الدليل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة امر ما يكون لهم خيرة أو اختيار شيء آخر يستسلمون ويقبلون وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى ادام هذا امر الله ورسوله ورسوله لا ليس لنا الخيار في ذلك هذا هو الجواب المقنع لكل مؤمن لكن لو قال نعم انا اؤمن بذلك ومقتنع وساتوضا ولكن اعطوني حكمه ليزداد ايماني ايمانا لأن المؤمن اذا سال عن الحكمه ليزداد ايمانه لا لان لا لاجل ان يرد الحكم اذا لم يعرف الحكم فانه لا حرج عليه اذا سال عن الحكم نعم ولهذا لما قالوا يا رسول الله هل يجوز بيع الرقب بالتمر قال قال لهم اينقصوا اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك يستطيع الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقول من اول الامر لا لا يجوز بيع الرطب التمر ولكن اراد ان يبين لهم الحكمه من اجل ان يتزداد طمانينتهم وقال عز وجل قل لا اجد فيما اوحى يديهم محرما على طعم يطعمه الله يكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير أتن فانه ريتز يكفي ان نعرف ان الله حرمه ولكن قال فإنه رجس لنزداد مأينة فلو سألنا سائل ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء قلنا الحكمة لأنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فإذا قال هل هناك معنى نعرفه فما الجواب معنى نعرفه ليش ينقض الوضوء ما هو نعم طجب. أسمعتم يقول لان في الابل قوه شيطانيه كما قال رسول إنها خلقت من الشياطين جاء هكذا ان رسول عليه الصلاه والسلام في حديث فيه مقال لكن هكذا علل بعض اهل العلم ولهذا ينهى الاطباء المعاصرون ان ياكل الانسان العصبي شيئا من لحم الإبل أو يكثر منه لأنه يثير الاعصاب والوضوء يهدئ يهدئ الأعصار ويردها على طبيعتها ولهذا, ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضا طيب هذه ثلاثة والاثنين النواقض ثلاثة طيب في شيء أيضا ها الردة تحبط الأعمال كلها ما يخص بالوضو طيب نشأل. مس الفرج مس الفرج ومس الفرج في خلاف كما ان لحم العبل ايضا في خلاف والنوم في الخلاف لكن مع ذلك مس الفرج يقول بعض العلماء انه ناقض الوضوء اذا مس الانسان فرجه او فرج غيره انتقض وضوءه هل هناك مس مع حائل ما في مس معها لأنك إذا, إذا مسست ثوب الإنسان ما يقال مسسته يقال مسست ثوبه. إذا ما نقول يمس بلا حائل ما في مس إلا بدون حائل طيب مس الفرد سواء كان قبلا أو جبرا من الإنسان أو من غيره ما الدليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظى وفي حديث ابي هريره من مس فرجه فليتوضا والأصل في الأمر إيش الوجوب الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تأتمنع الوجوب وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنسان فرجه لحديث طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا انما هو بضعه منك معنى بضعه يعني جزء فهنا حكم وتعليل الحكم ما هو الحكم هو الرحل ما هو الحكم نفي, نفي وجوب الوضوء التعليل إنما هو بضعة من هل يمكن أن تزول هذه العلة ولا ما يمكن لا يمكن هو دائما بضعة دائما عضو من الإنسان إذا, إذا علّل الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فمعنى ذلك أن الحكم لا يمكن أن يزول لأنه ربط بعلة لا تزول فإذا لا يزول الحكم الحكم يدور مع علة وجودا وعدما قالوا وهذا دليل على انه لا ينتقض الوضوء ان الرسول عليه الصلاه والسلام علل بعلة لا يمكن ان تزول اذا لا يمكن ان يزول الحكم وفصل بعض العلماء فقال ان مسه لشهوة انتقض وضوءه وان مسه لغير شهوه لم ينتقض الوضوء قالوا وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم وجوب الوضوء بان الذكر بضعه من الانسان فاذا مسه كما يمس سائر جسده فلا وضوء عليه ومعلوم ان الإنسان اذا مس سائر جسده لا يتلذذ وان مسه على وجه يتلذذ به فقد خالف مسه مس بقيه الاعضاء لانه مسه بشهوه فحينئذ يجب الوضوء لانه خالف بقيه الاعضاء والرسول عليه الصلاه والسلام علل عدم وجود الوضوء لانه بضعه من الانسان فاذا مسسته كما تمس البضعة من جسمك بدلو ان تغسله او تحكه او ما اشبه ذلك فان ذلك لا ينتقد الوضوء وان مسسته لشهوه انتقض الوضوء وهذا هذا القول جيد جدا فيقال إن مسه لشهوة إيش انتقد الوضوء ولغير شهوة لا يجب ومع ذلك نحب له أن يتوضا خروجا من الخلاف نعم طيب وش بقي بعد هل أربعة في مس المرأة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا قال بعض العلماء كبي افغان قال بعض العلماء انه ينقض مطلقا وقال آخرون لا ينقض مطلقا وفصل اخرون من اهل العلم بانه ينقض لشهوه ولا ينقض لغير شهوه يعني بعض العلماء يقول اذا مسكت المراه لاي سبب وجب عليك ان تتوضا لو مسكت بيد امراه عجوز تهديها الى الطريق قلنا انتقض وضوءك اذهب فتوضا لو, لو مسست يد امرأتك لاي سبب تتناول منها فنجار الشاهي فوقع أصبعك على أصبعها انتقض انتقض الوضوء وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء ولو مسها لشهوة ولو مسها لشهوة ما لم يخرج منه خارج وهذا القول والصحيح انه لا نقضى بمس المراه مطلقا ولو لشهوة فاذا مس الانسان زوجته لشهوة او قبلها وهو على وضوء فان وضوءه باقل لان الاصل تقاء الوضوء الا اذا خرج منه خارج كمدين او شيء طيب فاذا قال قائل اليس الله يقول او لا مس من النساء نقول بلى إذن كيف تقول إن مس المرأة لا ينقض؟ أقول المراد بالملامسة هنا الجماع كما صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن المراد بالملامسة الجماع وهذا كما أنه الصحيح أثرا فهو الصحيح نظرا وسياقا كيف الغائط قلنا إشارة إلى أي شيء، ها؟ إلى الحدث الاصغر لا النساء إشارة إلى حدث الأكبر. ليكون في الآية في الآية لكان, لكان في الآية إشارة إلى سببين لحدث واحد. ومعلوم أننا إذا قلنا إن فيها إشارة إلى سببين لحدثين، كان ذلك أبلغ. لا سيما وأن الله ذكر في الآية الطهارتين وهما الطهارة الصغرى والكبرى فيكون في هذا إشارة إلى سببي الطهارتين وهما الحدث الأصغر والحدث الاكبر طيب قال الله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيدكم منه سبق لنا أن سألنا هل طهاره التيمم يتساوى فيها الحدثان الأصغر والأكبر فقلتم نعم لأن الله تعالى ذكرها بعد أن ذكر الطهرتين قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ما يديكم منه طيب ال... اليد تمسح إلى المرفق ها؟ لا لا تمسح إلى المرفق لماذا لأن الله لم يقيدها إلى المرفق وقيدها في في الوضع إلى المرفق واليد عند الاطلاق انما تكون للكف فقط بدليل قوله تعالى والسارق والسارقه فقط وايديهما ولا تقاعد السارق الا من, من الكف لو قال لك قائل انه ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه تيمم فمسح ذراعيه الى المرفقين هذا واحد دليل اثري وأن التيمم طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء وهذا دليل عقلي ولاثني عقلي لأنه قياس والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال بالعقل لو قالنا لفقاؤه هذا القول وأنه يجب في التيمم أن يصل إلى المرفقين ماذا تقول؟ أقول أما الحديث فضعيف لا صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما القياس ففسد وجه فساده أن القياس تعريفه الحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة وعيد ولا تعيدونها أنتم ها الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة تعيده نعم لا. لا يعيده الأخ صح اصلح الفرق ما هو ما هو الفرق المقيس والأصل المقيس عليه والحكم حلال حرام واجب نعم ولله الجامعه المعنى الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه هنا قال قال القائس هذه طهاره تتعلق باليدين فواجب ان تكون الى المرفقين كطهاره الوضوء شتقياس الان كيف اجراء القياس يقول طهاره تتعلق باليدين صح ولا لا الاصل وفاره متساويان هنا لا متساويان في كونهما يتعلقان باليدين اي نعم متساويان كل منهما يتعلق باليد طيب فوجب ان نكون الى المرفقين نقول ان هذه ان قولك طهارة تعلق باليدين صحيح لكن تعلق الطهاره باليدين في الوضوء ليست كتعلقها بالدين في في التيمم لماذا لانه في الوضوء اذا كان الانسان عليه جنابه يغسل الجسم كله وفي الوضوء يطهر اربعه اعضاء فقط في التيمم لا يطهر الا عضوين في الطهاره الصغرى والكبرى إذا اختلف الحكم ثانيا الطهاره في الوضوء غسل ومسح وهذه مسح ولا يمكن إلحاق المسح بالغسل على كل حال التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر ولكن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء في جميع الأحوال حتى يجد الماء حتى يجد الماء لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقى على طهارته إلى العشاء يلزمه أن يعيد التيمم كل وقت لا يلزم طيب لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به إذن فالتيم مطهر لكن إذا وجد الماء فطلت وجب ووجب عليه استعمال الماء لما سبق من الحدث بالنص وشيخ السلام حكاه ايضا اجماعا انتبه فلو تيممت لجنابه لعدم الماء ثم قدرت عليه بعد ذلك وجب عليك ان تغتسل، كما في حديث عمراء بن حصين الذي رواه البخاري مطولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي بالقوم قال ما منعك قال يا رسول الله أصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم وجد الماء واستقى الناس منه وفضل منه بقية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي امر ان يتيمم من جنابته قال خذ هذا فافرغه على نفسك فاخذه وافرغه على نفسك وهذا دليل واضح على ان الانسان اذا تيمم عن الجنابه لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه ان يغتسل وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي من مرضه وجب عليه ان يغتسل عن الجنابة الأولى طيب قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الحمد لله ما يريد الله ليجعل لكم من حرج أي مشقه مشقة في الدين كل كل الدين ما في مشقة لو تأملت اوامر الشرع وجدتها سهلة ولننظر إلى العبادات اليومية فالصلاة عبادة يومية كم تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها كل الخمس ربع ساعة ما لك صلاة كانت كل خمس ربع ساعة نعم طيب الوضوء الوضوء خمس دقائق للكثير الصلاة الرباعيه عشر دقائق الثلاثية الانتظار نافلها يا اخي رسول يقول إذا سلمت من قامة فامشوا إلى الثلاثية ثمان دقائق الثنائية خمس دقائق إلا إذا قرأ الإنسان فيها ما يستحب صلاة الفجر كانت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة السبب إذا كان تطور فيها قراءة يمكن تساوي ثلاثية أو قلنا الآن ربع ساعة ربع ساعة في الوضوء خلوها خمسة في الوضوء عشرة في الصلاة كل صلاة لي... لي... لي... لي... ليكون أجوالا كل صلاة ربع ساعة خمسة في, في ربع واحد وربع يعني ساعه وربع من وقتك للصلوات الخمس بطهارتها ساعه وربع من 24 وعشرين ساعه يعني نصف الثمن هذا ليس بشيء هذا مشقه ولا, ولا سهل سهل نجد الواحد من الناس اذا امسك بيد صاحبه او صديقه يبقى يتحدث معه ها يمكن اساء الساعتين وهما واقفان وربما تكون أشعة الشمس على رؤوسهما او واقفان عند في السوق وهي برد ولا اهتم لكن الصلاة اهوى من هذا والحمد لله ثم مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب إذا ما في مشقه الوضوء ان لم تجد ماءا فتيمموا فليس في الدين من حرج ولا حمد كل السهل حتى الانسان لو كان مريضا وكان يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله ان يجمع بين الظهر والعصر تقديما وبين المغرب والعشاء تقديما او تاخيرا فيهما كل هذا من تيسير الله ومع هذا فان الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره اللهم لك الحمد نضرب مثلا بالسلام السلام إذا لقيت أخاك فسلم عليه وهو من حقوقه عليك إذا قلت السلام عليك كم تحصل عشر حسنات عشر حسنات تحصلها إذا قلت السلام عليك إذا مرضت فالإذم عليه ولك الأجر ولكن مع الأسف أننا نشوف نرى الناس الآن يمرون زرافات ووحدانا لا يسلم بعضهم على بعض كأنهم ليسوا من الأمة الإسلامية كأنهم لم يعلموا قول رسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه سلم يا أخ إذا سلمت تحصل فوائد ولنعد الفوائد في السلام الفائد الأولى الثواب كم عاش الحسنات عشر حسنات. الفائدة الثانية أنها سبب للمحبة والالفه وما رأيكم إذا كان الشعب يحب بعضه بعضا كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتم بذلك الإيمان نعم ثالثا سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة التي هي الغاية غاية كل إنسان ومنى كل إنسان أن يكون من أهل الجنه وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل جنة آمين آمين دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم كم هذه الفائدة؟ رابعا تمام الايمان لقد رسول لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب وكل انسان يحب ان يكمل ايمانه ويزداد ايمانه وهذا من الطرق والسبل التي تزيد في ايمانك اذا لماذا لا اسلم وفي هذه الفوائد العظيمه وفي تركها عكس ذلك خساره هذه الفوائد والاسم قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحق الخلق حقا على الخلق كان يبدأ من لقيه بالسلام يسلم على الصبيان إذا مر عليهم نحن نمر على الشيوخ ما نسلم عليهم نعم هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي فوات هذه الأجور العظيمة طيب إذا قال الإنسان وقد مر بأخيه مرحبا قال الثاني مرحبا هل سلام ولا سلام غير السلام هذا ليس بسلام هذا تحية وليس بسلام نعم طيب فإذا قال السلام عليك قال الآخر اهلا ومرحبا ومسهلا بالأخ الصديق الحميم الطيب إلى آخر وقام يكله من هذا المدح هل اتى بالواجب في رد السلام هل أتى بالواجب في رد السلام لا لأن الأول قال السلام عليك وهذا قام يرحبه هليبه ولم يقل عليك السلام قال بعض العلماء إنها واجبة ولكن الصحيح إنها سنة واجبه واجبة ونقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر <متحدث> لا أحب يتواصل ما يخلص بس بس. إن شاء الله يقعبنا إن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء. إن شاء. نقول نقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر نقول إذا قال أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله عليه وسلم حيا الرسل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حيا الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا لأنه يقول حيا يعني أقبله تعاله وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل لأن هذه الكلمة معنا الاستعانة بالله عز وجل طيب إذا قال في آذان الصبح الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم وقال بعض العلماء نقول صدقت وبررت ولكن هذا القول ضعيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول ولم يستثن من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح وعلى هذا فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبارلت أخطأت إذا طيب إذا نقول الصلاة خير من النوم فإذا قال قائل إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم هو صادق صادق ونقول إذا قال الله أكبر هل هو صادق اذا قل إذا قال الله أكبر صدقت وبارلت نقول إذا قال ст일ات خير من النوم قل قل خير من النوم ولكن بقول هل يقول است خير من النوم في الأذان الذي قبل الفجر أو في الأذان الذي بعد الفجر نقول في الأذان الذي بعد الفجر في الأذان الذي بعد الفجر فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فلإذ أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح لا رسول الله الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. واضح. طيب الأذان الأول هو الأذان الذي بعد بعد طلوع الفجر. والاذان الثاني بالنسبه له هي الاقامه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه وفي صحيح البخاري ان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زاد الاذان الثالث في الجمعه في اذنه في اذان اول وثاني وثالث وشه الثالث الاقامه اذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلاد الاذان الاول يعني الذي هو اول بالنسبه للاقامه انتبه يا اخى اما الاذان الذي قبل طلوع الفجر فليس اذانا للصبح لا اول ولا ثاني الذي قبل طلوع الفجر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ومتى تحضر إذا دخل وقتها فالأذان قبل وقت قبل وقت الفجر ليس لصلاة الفجر والرسول يقول إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الفجر وهذا ليس لصلاة الفجر فبإذا لأي شيء نقول بين الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يؤذن بلاه قبل الفجر ما قال لصلاة الفجر قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم إذا ليس لصلاة الفجر بل لأجل أن يقوم ال... أن يقوم النائم من النوم ويرجع القائم من قيامه ليتسحر ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أدانا بهم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أتواع الفجر قال بعض الإخوة أ... وافقناكم على هذا لكن اليس يقول الصراط خير من النوم وخير تدل على انها صرت نافله لا صرت فريضه قلنا لماذا قال نقول خير نقول كلمه خير تكون في, و... في الواجب وتكون في اوجب الواجبات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره من تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل, في سبيل الله بأموالكم ونفسكم ذلكم خير لكم ذلكم الإيمان والجهاد وهل هذا واجب ولا غير واجب الإيمان واجب إذن تطلقت تأتي كلمة خير حتى في الامور الواجبه وقال تعالى في صلاة الجمعة إذا نودل الصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم وترك البيع والشراء والسعي الى الجمعه بعد نداء الجمعه واجب فاذا الخيريه تكون في الواجب ويقول المؤذن لصلاه الصبح بعد طلوع الصبح يقول الصلاه خير من النوم انتبهوا وبهذا تبين ان من قال ان طول الصلاه خير من النوم في اذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر إن من قال ان ذلك بدعه فانه لم يتامل الدليل على ما ينبغي ولك لكان الاحق بالبدعه ان يقول ذلك في الاذان الذي قبل طلوع الفجر نعم بل ان بعض العلماء يقول لا اذان قبل طلوع الفجر الا في رمضان واما في غير رمضان فلا اذان قبل طلوع الفجر لكن العمل ماشي على انه يؤذن في اخر الليل لمن اراد ان يقوم ويتهجد بما شاء الله تعالى ان يتهجد به ولا باس بذلك نعم وا اجابه المؤذن قلنا انها سنه حتى في الاول لعموم قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن طيب نرجع الى الايه الكريمه لنكملها قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم هل هذه الطهاره حسيه او حسية معنوية حسية معنوية اما كونها حسية فظاهر ولا سيما طهارة الماء واما كونها معنوية فان الوضوء يطهر الانسان من الخطايا اذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه في اخر مع اخر قطرة من الماء وكذلك يقال في بقية الاعضاء ومن ثمع يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوءه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليطهر قلبه من الشرك وهذا تطهير معنوي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أصبع الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من ايه شعب. ثم قال لعلكم تشكرون لعل يا اخ قل انت لا السؤال له لان الظاهر انه صرح عنه وش السؤال انت من تبحاظر الظاهر ها أسرح. طيب من نفهم السؤال لعل طيب اسرح تفيد هنا التعليل لعل هنا للتعليل وليس للترجي لان الله سبحانه وتعالى لا ترجى شيئا انه قادر على كل شيء لكنها هل... للتعليل اي لاجل ان تشكر الله على هذه النعمة وهذا التيسير والشكر قال اهل العلم انه القيام بطاعه المنعم تقرارا بالقلب واعترافا باللسان وطاعه بالجوارح كم دول من واحد تقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالجوارح كم هذه 3 يعني أن الشكر لا يكون باللسان فقط ان تقول الشكر لله بل هو باللسان والجوارح والقلب القلب ان تعترف بأن النعمة من الله وحده فهو المنعم عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وأما باللسان فأن تثني بها على الله عز وجل تقول الحمد لله الذي رزقني وعافاني وأطعمني وكساني وما أشبه ذلك وتتحدث بها عند الناس لتذكر نعمه الله لا لا بذلك على عباد الله قال النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخر يعني لا اقول ذلك افتخارا ولكن تحدثا بنعمه الله الثالث القيام بطاعه الله لان تمثل اوامره وتجتنب نواهيه اما ان تقول اشكر الله على هذه النعمه وانت تبارز الله بالعصيان اين الشكر وقال وقد قال الشاعر مبينا مواضع الشكر او متعلقات الشكر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه انشد لنا طيب هو بيت واحد طيب ثلاثه سنة. ثلاثه مفعول افاته احسنت طيب يعني انه متعلق الشكر اليد واللسان والقلب الذي هو الضمير المحجب طيب ما شكر النعمة اذا اعطاك الله علما ان تعت... ان نعم. ان ان لل... ان تعترف بان ذلك من الله ولولا ان الله علمك ما علمت وان تعلم الاسئلة آخرين ان شاء الله و الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس مقدمة على غيرها ثانيا لا يقبل أي سؤال إلا عن طريق الكتابة لا يقبل المرأة تغسل لطفلها الغاية فهل عليها وضوء؟ تغسل المرأة لطفلها الغائب فهل عليها وضوء؟ نعم ليس على المرأة وضوء اذا رسلت فرج طفلها من غائط ولا بول لانه سبق ان قلنا ان الصحيح عدم وجوب الوضوء ما ستذكر الا لشهوة طبيعة الشيخ ما رأيك في شحوم الابل والبانا اذا وذيبت اي شحوم جعلت زيتا هل تنقض الوضوء ايضا نعم القول الراجح أن جميع أجزاء البعير ناقضوا للوضو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل قال توضعوا من لحوم الإبل واللحم عند الإطلاق يشمل جميع أعضاء الحيوان بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإن قوله لحم الخنزير فإن قوله ولحم الخنزير يشمل جميع أجزائه. فكذلك الإبل كل ما يؤكل منها من الشحم واللحم والكبد والقلب والرئة والكرش والأمعاء وغير ذلك فإنه ناقض الوضوء أولا أنه لا دليل على إخراج شيء من أجزاء الإبل من هذا الحكم ثانيا أنه لا يُعهد في الشريعة الإسلامية حيوان يثبت لبعض اعضائه حكم وللبعض الآخر حكم مغاير بل حكم الجميع واحد ثالثا أن جميع أجزاء البعير يتغذى بدم واحد وغذاء واحد وحينئذ تكون حكمة عدم التفريق بين اعضائه واجزائه رابعا ان ذلك احوط اذا توضا من جميع الاجزاء خامسا انه قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام الامر بالوضوء من ألبان الابل وان كان الوضوء من ألبان الابل ليس بواجب ولكنه افضل واحسن لان النص انما ورد في اللحوم فقط والمراد به جميع الاجزاء قضية هل يجوز التيمم بحائط غرفة مع العلم أنهم الأسمنت وليس النفط؟ إيه نعم الحائط يجوز التيمم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه أنه توضأ من الحائط إلا إذا كان الحائط من البويه فإن البويه ليست من الأرض ولا من جنسها بل هي مستخرجة من البترول فألا يجوز التيمم من الجدار الذي قد طلي بها اللهم إلا أن يكون عليها غبار فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اعلم أني يا شيخ شبك في الله ثانيا كم هي نراقض الوضوء على القضي فاجح جزاكم الله خير. احبه الله الذي احبنا فيه وجعلني اياكم واياه من احباب الله اما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين والنوم وان شئت فقل زوال العقل او تغطيته والثالث لحم الابل هذا هو القول المختار وهناك اشياء فيها خلاف بين العلماء منها مس الذكر وقد ذكرنا أن الصحيح أنه إن مسه لشهوه انتقض وضوه وإلا فلا ولكن يستحب وأما مسه المرأة ولو بشهوه فليس بناقض وكذلك الخارج من غير السبيلين ليس بناقض ولو كثر وأما الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات توصلوه بمان وسدر وقال في ابنته للنساء التي أصلنها ابجأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها وهذا ليس صريحا بأن الموت ناقض للوضوء بل هو صريح بأنه يجب تعطيل الميت كله ولكن يبدا بمواضع الوضوء منه وأما الردة فهي محبط للأمال كلها فإذا اتدى الإنسان ثم هداه الله وعاد إلى الإسلام فإنه لا بد أن يأتسل إما استحبابا وإما وجوبا وأما تغصيل الميت فليس فيه نص صحيح يوجب الوضو ولكن إن توضع من تغصيل الميت فهو أكمل شيخ نرجو منكم شرح الكيفيه الصحيحة للتيمم نعم الكيفية الصحيحة للتيمم أن يضرب الإنسان بيديه التراب مرة واحدة أو الأرض أو ما يتيمم عليه ويمسح وجهه هكذا ويمسح كفيه هكذا بعضها ببعض وينتهي كل شيء ضرب واحد نعم هذا الافضل وان ضرب مرتين مرة الوجه ومرة اليدين للكفين فلا باس الوجه الأول الوجه الأول نعم قبلت الشيخ أبي في المستشفى وجدت له عملية أمس وكيف يتوضع وكيف يصلي؟ ما العلم انه لا يستطيع ان يتوضا وهل يقصر الصادق ضعيف اذا كان لا يستطيع ان يتوضا فانه يتيمم لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء حكمكم الغاية او لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا واما القصر فان كان من اهل البلد فلا فانه لا يجوز له ان يقصر لان القصر ليس له الا سبب واحد وهو السفر وان كان من غير اهل البلد فله ان يقصر بل الافضل ان يقصر أما الجمع فاذا كان يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله ان يجمع سواء كان من اهل البلد ام من غير اهل البلد وان كان لا يشق عليه فان كان من اهل البلد لم يجز له ان يجمع وان كان مسافرا جاز له الجمع الشيخ اذا كان مع الرجل ماء قليلا لا يكفي غسل الاعضاء ماء قليل ماء قليل, قليل. ويكفي لمسحها فقط دون غسلها فهل يجوز هذا نعم اذا كان مع الانسان ماء قليل لا يمكن ان يغسل الاعضاء ويمكن <تصفيق> ان يمسحها فانه يتيمم لان الله عز وجل فرض غسل الاعضاء لا مسحها فاذا كان لا يستطيع ان يقوم بالواجب فانه يتيمم واذا كان معهم ماء قريب ايضا يكفي و ولا يكفي غسل ماذا تعتقد نعم يتو يتوضا لأن الوضوء يخفف الجنابه ويتيمم عن الجنابه فيتوضا للتخفيف الجنابه ثم يتيمم لرفع الجنابه عن نفسه هل الاذان واجب في الصلاه ام تجزي الاقامه الاذان فرض كفايه لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولا بد من الاذان لكن اذا كان الانسان في بلد فانه لا يزمها ان يؤذن ولو فاتته الصلاه ويكفي ان يقيم الشيخ إنني أعمل في أحد البنوك وسمعت من بعض المشايخ في البنوك حرام من سماحتكم <تصفيق> سبق لنا الجواب على هذا على مثل هذا السؤال وقلنا ان اي انسان يكون معينا لغيره في معصيه الله فانه مشارك له في هذه المعصيه لقول الله تعالى وقد نزل عليكم ان اذا سمعتم اية الله يكفر بها ويستاذه بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ولان الانسان اذا ساعد من يعمل بمعصيه الله فقد خالف قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. رضيح الشيخ بارك الله فيك وزادك علما. قد, قد كثر المقال بأن رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة تضيزنا حديث الدليل <تصفيق> نعم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة ليس بمشروع بل ينهى عنه لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشير بن مروان حين رفع يديه في الدعاء وهو يخطب الناس يوم الجمعة فلا يشرع لا للإمام الخطيب ولا للماموم المستمع المؤمن ان يرفع يديه في الدعاء اذا دعا اثناء الخطبه الا إلا في حال الاستسقاء يعني طلب الغيث او في حال الاستصحاء يعني طلب الصحو ودليل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء الا اذا استسقى او الا في الاستسقاء يعني يعني بذلك وقت الخطبه وقتبت في الصحيحين من حديث انس ايضا ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال انا فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة سحاب الغيمة الكبيرة والقزعة قطع السحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع جبن معروف المدينة تأتي من جهته السحب فالجو صحب يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فانشاء الله تعالى من وراء سلع سحابه مثل الترس أتعرفون الترس الترس كالصاج وتعرفون الصاج نعم الذي ايش يخبز عليه طيب هذا الترس اتقى به السهام مع المقاتل يحمله بيده فاذا رأى احدا صوب عليه سهما او رمحا قال به هكذا يرده يقول ظهرت من ورائه سحابه من الترس فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحاذر من لحته الله أكبر هذا فيه أيها الأخوة دليل على تمام قدرة الله عز وجل وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا لأن الله تعالى أيده بإجابة دعوته فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا والمطر ينزل والشعاب تهدر فدخل رجل أو, أو الرجل الأول في الجمعة الأخرى وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادع الله يمسكها عنه فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وجعله يشير بيده إلى النواحي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجه بإذن الله عز وجل فخرج الناس يمشون في الشمس صحوا وكل ما حول المدينه يمطل هذا أيضا من آيات الله الدالة على قدرته ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة نبوته وأنه رسول رب العالمين لأن إجابة الله دعاه يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا لكن قد يشهد الله عز وجل لمدع الكذب بعكس إجابته كما يذكر عن مسيلمة مسيلم الكذاب المشهور الذي ادعى انه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي راسه فيه قزع أتالي هنا قزع بعضه في الشعر بعضه ما في الشعر فطلب من أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود نعم آية على كذبها وعلى صدقه. آية على كذبه آية على كذبه وقالوا أيضا عنه إنه جاء إليه قوم قد, قد نقصت مياه أباره وقالوا إنهم يطلبون من أن يبارك فيها فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء ولكن الماء الذي فيها غار وانجه هذا أيضا آية على كذبه لكن محمد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الآيات على صدقه المهم أن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا بالاستسقى أو الاستصحى الاستسقى إيش طلب المطر والاستصحى طلب الصحو وكذلك الناس رفعوا أيديهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه يستسقي فرفعوا أيديهم معه وعلى هذا فما نشاهده من بعض الناس الذين يرفعون أيديهم عند الدعاء يأخذ بيت الجمعة لا أصل لهم من السنة. هل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة وبعد صلاة الفريضة؟ نعم رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء من آداب الدعاء، وذلك لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. و قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفا وبين صلى الله عليه وسلم أن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعقدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة اغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فذكر رفع اليدين ليبين ان رفع اليدين في الدعاء من اسباب اجابه الدعاء وعلى هذا فاذا اجاب الانسان المؤذن اللهم رب هذه الدعوه التامه يرفع يديه ويدعو ولا حرج في ذلك اما الدعاء بعد الصلاه فليس مشروعا لا في صلاه الفريضه ولا في صلاه النافله الدعاء بعد الصلاه سواء رفع يديه ام لم يرفع ليس مشروعا لا في الدعاء بعد النافله ولا بعد الفريضه لان المشروع بعد الصلاة الذكر والدعاء مشروع قبل السلام واستمعوا للدليل قال الله تعالى بعد فراغ الصلاة فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولم يقل فادعوا الله وفي الصحيحين من حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الدعاء قبل السلام ولأن العقل يقتضي ذلك لأن المصلي ما دام في صلاته فهو يناجي ربه فإذا انصرف انصرف فهل الاولى